بوك تو نيوتس أربعة وثمانون أربعة وثمانون نيج الماضي أربعة الماضي أربعة أربعة يقرأ <أربعة> <أربعة> يقرأ Olvastam. Lekad hogy littaw. könyv Az egész regényt regényt Lakad Olvasottam. Olvasottam. Lakad Olvasottam. Olvasottam. Olvasottam. Olvasottam. Olvasottam. Megértettem. لقد فهمت للتو. لقد فهمت. أزأجس سوادت لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. بالصوت. يجيب يجب. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. نين دان كيردش لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. توم است إن توم است. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. است إيرم إن أست أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا أعلم است إن أست أسمع هذا لقد سمعت هذا للتو أنا أسمع هذا لقد سمعت هذا. اوم إست أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. اوم أنا آتي بهذا. لقد اتيت بهذا للتو. أنا أتي بهذا. لقد اتيت بهذا. إن مجبس أم أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. انا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. إن أَوَارْتُمْ أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. إن أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. إن إشمرم أست. إن إشمرتم أست. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.